3. استمع إلى النص وقرأه ثم اكتبه في دفترك المحافظة على البيئة حس القرآن الكريم الإنسان على حماية البيئة والمحافظة عليها لكونها واجب ديني وأمر الله تعالى بالتعامل مع البيئة على أنها ملكية عامة ويجب على الإنسان المحافظة على مكوناتها وثرواتها ومواردها إذا لم يؤدي الإنسان واجبه ولم يشكر الله فكان ذلك سبباً في زوالها حين خلق الله تعالى الإنسان جعله خليفة في الأرض والأرض أمانة له وبذلك يجب على الإنسان حمايتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير ولا إنسان إلا كان له به صدقة واهتمت السنة النبوية بتخضير الأرض والغرس والتشجير فقد حثت على المحافظة على الثروة المائية أيضاً وعدم الإسراف بها، والمحافظة على الماء من التلوث، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الأشجار المثمرة.